وَلَوْ أن نَ نَزَّلن إلَيْهِم الْمَلَائِكَةَ وَكََّمَهُممَوْوتَ وَكََّمَهُممَوْوتَ وَحَشَرناَا عَلَيهِم كُلَّ شَيْئٍ قُبُ لَبَّا كانَوا لؤْمِنُوا مَا كانَوا لؤْمِنُ إِللاا شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي, يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا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 دِكَّ الدِّلْقَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 wa huwa a'lamu bil muhtadin fakulu mimma thukira ismu allahi 'alayhi بِآيَاتِهِ kuntum